Ma kâlî ahlîl Mâdinî ve manhâlâm bin Alârâb ayi tâllefûl Rşûlillâh ve la ولا مخمصه في سبيل الله ولا يطعون موطئا ولا يطعون موطئا يغض الكفار ولا ينالون من عدو النيل إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين